الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول الله عز وجل في تفسير سوره النساء يقول تبارك وتعالى انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتونهم كفار ولاك اعتدنا لهم عذابا عذاباً يقول الله عز وجل مبينا التوبة ومتى تقبل إنما التوبة على الله أي التي كتبها على نفسه كتب على نفسه قبولها لها شروط الشرط الذين يعملون السوء أي الأعمال السيئة وسبق لنا أيها الأخوة لماذا سميت السيئات سيئة لأنها تسوء صاحبها السيئات جمع سيئة والأصل أنها ترك أمر أو فعل منكر وهي تطلق على الصغائر والكبارك لعله سيأتي ذلك نعم وسميت سيء أهلي تسوء تسوء من؟ صاحبها تسوء المجتمع تسوء في الدنيا تسوء في الآخرة فلها أثر سيء على العبد في الضيق وفي الخلق في الضيق الصدر والرزق يفقد السعادة في هذه الحياة بقدر ما عمل من السوء كما هو معلوم قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء املو املو خلاص وقال تعالى افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله وفي الحديث ما منع قوما زكاه اموالهم إلا منع القطر من السماء نعم ولها أثر سيء بعد موته لم يتم منها إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة أي بسفاهة وليس المراد بالجهالة هنا الجهالة ضد العلم لأن من يعلم السوء وهو جاهل غير عالم لا يؤاخذ ولا ذنب عليه وهو معذور وإنما بجهال بسفاهة فقد أجمع أصحاب أو الصحابة على أن كل من عصى الله فهو جاهل به وجه ذلك لأنه لو قدر الله ما عصى لأن الإنسان ما عصى الله إلا من قلة تعظيمه سواء كانت معصيه كبيرة أو كانت معصية صغيرة فقد أجمع الصحابة أن من عصى الله فهو جاهل إذن ليس معنى الجهالة ضد العلم إنما بيجهار يعني بيسفاها وكل من عصى الله فهو جاهل من عصى الله ما عرف قدر الله من راى مخلوق ما عرف قدر الخالق ومن يعمل للمخلوقين لم يعرف قدر خالقهم سبحانه وتعالى قال الله تعالى عن يوسف أصب إليهن وأكم من الجاهلين وقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون وقال تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك بعلم اني إني أعظك أن تكون من الجاهلين طيب إذن للذين يعملون السوء بجهاله بسفاهه ويقعون بالسيئه ولا احد يسلم من الذنب بل ان الله عز وجل ذكر من صفات المتقين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الله اذا العاصي يسمى جاهل او لا العاصي يسمى جاهل فالعاصي يسمى جاهل قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا اصلا بعض العلماء قال كل معصيه اصلها الشرك وإن كانت المعصيه طبعا ما تسمى الشرك المعاصي تختلف لكن المقصود ان من قله تعظيم الله عز وجل وقع وقع بهذه المعصيه قال تعالى ثم يتوبون من قريب فأولاك يتوب الله عليهم من قريب جمهور المفسرين بل بعضهم حكاه إجماعا أن من قريب قبل المعاينة قبل حضور الموت وبالتحديد ما نقول حضور الموت لأن أحيانا الإنسان كما سيأتي وإن المراد عند المعاينة أي إذا تاب الإنسان بشرط قبل ماذا؟ قبل المعاينة فإن توبته مقبولة فإن توبته مقبولة كما سيأتي تفصيله يقول الخازن إنما سميت هذه المدة قريبة لأن كل ما هو آت قريب وفيه تنبيه على أن عمر الإنسان وإن طال فهو قليل وأن الإنسان يتوقع في كل ساعة ولحظة نزول الموت به سيأتي البحث الآن إن شاء الله فأولئك الذين يعملوا السيئات ثم يتوبوا من قريب يتوب الله عليهم تأكيد لتوبته عليهم وكان الله عليما حكيما عليما بالمخلص بتوبته عليما من كان تائبا لله عز وجل حكيما في جميع أوامره وفي جميع أحكامه سبحانه وتعالى وسبق مباحث العلم ومباحث الحكمة وأن الحكيم اسم من أسماء الله متضمن للحكمة البالغة الحكمة البالغة فلا يضع شيء إلا لحكمة ولا يقع شيء إلا لحكمة لأن عدم الحكمة عبث والله عز وجل منزه عن العبث قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون طيب وليست التوبة للذين يعملون السيئات وليست التوبة للذين يعملون السيئات أي وليس قبول التوبة ممن ارتكب السيئات والمنكرات واستمر إليها عليها حتى إذا حضر أحدهم الموت أي فاجأهم الموت وحضرت أسبابه وعلاماته وبلغت الحلقوم قال إني تبت الان هذا ينفع؟ ما ينفع طيب. ولا الذين يموتون وهم كفار نعم. ولا الذين يموتون وهم كفار هذه ستأتي إن شاء الله أولئك اعتدن لهم عذاب أليمة إذن ذكر الله عز وجل في هذه الآية متى تقبل التوبة ذكر هنا نقطة وسأذكر نقطة أخرى ذكرناها في موضع آخر النقطة الأولى وهي أن التوبة لا تقبل عند حضور على جل. عند إذا بلغت الحقوق وقد جاءت الآيات في ذلك والأحاديث تبين أن التوبة في تلك الحال لا تقبل واضح الأمر لماذا نشوف كلام العلماء يقول الله تعالى عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين وقال تعالى فلما راوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا بأسنا سنه الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافر يقول السعدي رحمه الله إني تبت الآن فهؤلاء لا تنفعهم توبتهم في هذه الحال لأن توبتهم توبة الضرار لا اختيار كتوبة الضرار تسمى الضرار وقال الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولئى يؤخر الله نفسا إذا جاء جلها إلى آخر الآية فلا تقبل التوبة عندما يرنو. لماذا؟ لأن ما كان غائبا صار أمام عينيه. ما صار غيب؟ صار غيب؟ ما صار غيب؟ يعني سر القيامة. سر القيامة. طبيعته صح. وذالك سؤال. ما أقل الصدقات أو أفضل الصدقة؟ أفران؟ أبي صح هذا أفضلها، لكن أبي يعني أقله سنت، هاه؟ وقت المرض. وقت المرض. الشخص يعني وقت المرض الإنسان يزهد بالمال، ويزهد بالدنيا، يزهد بالدنيا، فيضعف حرصه على المال، ولذلك أفضل وقت للصدقة. وأفضل وقت الانفاق وقت الصحة وقت الشباب لماذا لانه يأمل البقاء ويأمل البقاء فانتبه لهذه النقاط فعند حضور الموت فان هنا لا تقبل التوبه نعم طيب اذا اشترط ان تكون التوبه قبل الغرغره قد جاء في سنن الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أي تبلغ روحه رأس حلقه وذلك وقت المعاينة الذي يرى فيها مقاده من الجنة أو مقاده من النار إلى آخره ما تقبل خلاص العبرة بالغيب ليس العبرة حينما يرى الغيب العبرة حينما يخبر عن الغيب ويصدق بذلك ويؤمن هذا هو الإيمان المقبول قال الله تعالى ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذكر أول صفة الذين يؤمنون الذين يؤمنون بالغيب حينما يسمعون الآيات والحديث يسمعون الآيات والحديث ويصدقون ويؤمنون ويدفعوا إيمانا بالغيب أما حينما يحتضر تبلغ الحلقوم ثم يقول أعطوا فلان وأعطوا فلان وتصدقوا أو يتوب لا تقبل توبته وإلا لصار أين الابتلاء الدنيا دار ابتلاء لهبت دار الابتلاء نعم أما قبل ذلك يجوز ولو في مرض الموت أو لا من يعطينا مثلا انه يجوز يتوب الإنسان ولو على فراش الموت بس بشرة قبل أن تبلغ سنت ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على غلام يهودي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أسلم فنظر إلى أبيه قال أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله الذي أنقذه بي والحديث رواه البخاري من يذكر مثل آخر <تصفيق> الرسول عمه لأبي طالب فإنه جاءه على فراش الموت وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فمدام قبل أن تصل الحلق فلا بأس فلا بأس أما إذا وصلت الحلقوم فإنها لا تقبل توبته وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر احدهم الموت ما معنى حضر؟ أي بلغت الحلقوم قال إني تبت الان الله أكبر يقول الله عز وجل حتى إذا جاء حدهم الموت قال إني حتى إذا جاء حدهم الموت قال إني تبت رب ارجعون طالب يرجعوا لعلي عامل صالحا فيما ترك هناك امر اخر لا تقبل فيه التوبه ذكره النبي عليه الصلاه والسلام وهو كما قال اذا طلعت الشمس من مغربها فاذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبه لنفس نسمع على حديث العلم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 فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في قوله أو يأتي بعض آيات ربك المراد طروع الشمس من مغربها هذا ثبت في الأحاديث الصحيح على النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها من خير فإذا طلعت الشمس أبدا نأخذ حديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة قبل والحديث في الصيحين وجاء في حديث بذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتجري أين تذهب الشمس إذا غربت قلت لا أدري قال إنها تنتهي دون العرش فتخر ساجدة ثم تقوم حتى يقال لها ارجعي يوشك يا أب ذر أن يقال لها أرجعي من حيث جئتي وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إلى آخر الحديث وعن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس المغرب تاب الله عليه رواه مسلم وفي حديث أبي موسى قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوم سيء الليل حتى تطلع الشمس المغرب هذه خمسة دلة تبين أنه إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل توبة الحكمة نسمع لكلام أهل الألم لكن طلوع الشمس المغربية من علامات الساعة الكبرى من علامات الساعة الكبرى كما جاء في حديث حذيفة إنها لن تقوم حتى ترى قبلها عشر علامات وذكر منها طلوع الشمس من مغربها إذن إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل إذا رأى الشمس طلعت فآمن فلا يقبل منه طيب قال ابن الجوزي وإنما لم ينفع الإيمان والعمل الصالح حينئذ لظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان يعني نفس القضية ألو لا لأن الآية ظهرت اللي كان عليها حساب وابتلاء ظهرت أول يقال له هناك غيب هناك ساعة هناك جنة هناك علامة ساعة هناك الامتحان رأوها بأم عينهم فصدقوا هل هذا إيمان؟ ما يسمى إيمان فقال رحمه الله والعمل الصالحين إذن لظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان نسمع القرطبي نفس الكلام لكن من باب يعني ذلك الكلام العلماء رحمهم الله رحمة وآسياته قال القرطبي قال علماء وإنما لا ينفع نفس إيمانها عند طلوعها من مغربها لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس وتفتر كل قوة من قوى البدن فيصير الناس كلهم لايقانهم بدلو القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم يعني كمن شاءه الموت أصليقانهم بالآخرة الآخرة أمامهم طلعت الشمس من مغرب فالمإمان يعني ما يمكن يصير إيمان هذا وبطلانها من أبدانها فمن تاب في مثل هذا الحال لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره الموت يقول السعدي رحمه الله والحكمة في هذا ظاهرة فإنه إنما كان الإيمان ينفع إذا كان إيمانا بالغيب وكان اختيارا من العبد فاما اذا وجدت الايات صار الامر شهاده ولم يبقى للايمان فائده لانه شبه الإيمان لأنه يشبه لانه يشبه الايمان الضروري كايمان الغريق والحريق ونحوهما ونحوهما ممن اذا راى الموت اقلع عما هو فيه كما قال تعالى فلما راوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده إلى آخر ذلك فالإيمان العبرة الإيمان بالغيب وهناك شروط أخرى بالتوبة معروفة لم أتكلم عليها لأنها واضحة الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على عدم الرجوع عليها فوعد ابن القيم هذا العالم الذي نحبه في الله ونجله ونتقرب بحبه الله. يقول ابن القيم رحمه الله حقيقة التوبة هي الندم على ما سلف والإقلاع عنه في الحال والعزم على أن يعاوده في المستقبل فأما الندم فلا تتحقق التوبة إلا به إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل على رضاه وإصراره عليه وفي المسند الندم التوبة وأما الإقلاع فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب وقال التوبة واجبة على الفور المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز تأخيرها ومتى أخرها عصى بالتأخير بعض علامات التوبة المقبولة منها أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبلها ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحبا له لا يأمن مكر الله طرف عين. ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا وقد أمر الله بالتوبة توبة نصوحا فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال ابن قيم النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء الأول تعميم جميع الذنوب واستغراقها بحيث لا, يدع لا تدع ذنبا إلا تناولت الثاني إجماع العزم والصدق بكليته عنها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار الثالث تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته والرغبة في ملديه اتهام التوبة أولا يعني ما يجي يجيسا تاب والله الحمد لله أنا تايب وأنا صادق وأنا توبة لا اتهام التوبة كالتالي واحدا يعني مما تكون توبته يعني فيها نظر ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته هذا توبته في نظر يتذكر السوء يتذكر تلك الجلسات ويتذكر وكأنه يتحسف كأنه يمنه أكمله كأنه يمنه على الله ما يد أنه حينما يتوب الفضل لمن بسم فالله غني عننا وعن طاعاتنا وعن رزقنا وعن حياتنا وغني عن علمنا وغني عن كل شيء غني عن العالم لو بس انا عشان ما يقطع الدرس أبشر بعد الدرس باذن الله بارك الله فيك طيب بنقول هنا طيب نعم الله نعم فان الله غني عن العالم ولا أقصد أن الانسان لا يلتفت ابدا هدفه ما في إنسان لا بد أن يسند لكن أقصد أنه تجد عنده ميلان عنده ما ويرغب ولا بلا شكل نسأل له قدرت يتذكر الأعوام الماضي ولأصدقاء السوء بل أحيانًا يتذكر ويحمد الله ويفرح لله من تلك النعم هذه نعم ولا لا اللهم لك الحمد كنا نجلس ساعات مباريات وساعات خلاقة وساعات دش والآن ولله الحمد دروس وذكر وطاعة هذه لا بأب هذه هي تزيد مطبع يقول ابن القيم رحمه الله ومنها من اتهام التوبة طمأنينته ووثوقه من نفسه تجده أول ما يتوب واثق من نفسه لا أنا ما ينخاف علي يا أخي لا تذهب لي أصدقائك الماضي لا لا أنا أنا إن شاء الله لا تخاف علي أنا كبير أنا ما أنا من الصغار أعرف إن هذا توبته يا نظر إن غالبا التائب الصادر دائما خائف حتى المؤمن ينبغي أن يقول, يقول طمأنينته ووثوقه من نفسه بأنه تاب حتى كأنه أعطي منشورا بالأمل ومنها جمود العين واستمرار الغفلة وأن لا يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل الخطيئة قال ولا الذين يموتون وهم كفار يقول من كثير يعني أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض قال الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقال الله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداي لكنت من المتقين او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين اولئك كفار الذين ماتوا على الكفر اعتدنا لهم اي هيئنا وجهزنا لهم عفوا اولئك الاشاره لمن للكفار الذين ماتوا على الكفر والذي تاب ما عند اعتذار الذي مات عند احتضاره أعتدنا لهم هيئنا وجهزنا لهم عذابا مؤلما موجعا غاية الإلام والإيجاع أعطوا النعم وأعطوا الصحة وجاءتهم الرسل وجاءتهم النذر وأعطاهم الله عز وجل ولم يتوبوا فوعدهم الله عز وجل وتوعدهم بالعذاب الأذي من فوائد هذه الآيات فضل الله تبارك وتعالى من يستنبط هذه الآية الفضاء الفائدة نعم أو جبأ على نفسه أو جبأ أن التوبة على الله من فعل كذا وكذا إنما التوبة على الله وهذا واجب تفضل أو تفضل من الله عز وجل ومن فوائد الآيات أن الله يوجب على نفسه ما ماشاء وليس العباد يوجب عليه شيئا وفيها الحث على المبادرة بالتوبة وفيها إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والحكيم وفيها الاقتناع والتسليم لأوامر الله وجه حكيم ومعنى اسم الحكيم متضمن صفة الحكمة فيرتاح الإنسان ويطمعن وذكرت للأخوة قصة الوليدة في سهل البخاري الظهر في درس ماضي امرأة كانت عندها قوم فخرجت صبية لهم معها معها ثوب أو قطعة قماش فجاءت الحديّة فأخذت القماش فاتهموا هذه الوليدة قالت حتى فتشوا قبلها اتهموها فلم يجدوا شيئا اتهموها فجاءت الحديّة تظنوا ذهبا تظنوا طعاما جاءت الحديّة وألقت ألقت هذا الثوب فعرفوا أنها بريئة ولا لا فذهبت وهاجرت للرسول فأسلمت رب ضارة نافع صح الوريدة في البخاري الحديث في صحيح البخاري عن عائشة أن وريدة سوداء كانت في المسجد وكانت دائما تردد يعني بيت فقالت لعائشة يعني كل ما جلستي يوم الحوشاح وما أدراك ما يوم الحوشاح ألا إنه من أعاجيب ربنا وحمزة تعرفون كيف أسلم أخذت الحمية كيف يسب محمد فأخذت الحمي فرب ضارة فلا أحد يكره شيء مما قضى الله عز وجل لأن الله عز وجل أعلم بنفسك أعلم منك بنفسك سبحانه وتعالى وفيها أن التوبة عند الاحتضار لا تقبل وفيها يشترط صحة التوبة أن تكون في الزمن الذي تقبل فيه التوب كمس التوبة كما سبق وفيها شدة عذاب الذين كفروا يوم القيامة وفق الله الجميع لما يحبه يرضاه والله تبارك وتعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم